قال المصنف حفظ الله تعالى الفصل التاسع عشر الإيمان بالرسل ومن أركان الإيمان الإيمان بالنبيين والمرسلين وأنهم صفوة خلق الله أجمعين وقد أسس جميع الدين على التصديق بنبوة النبيين يجب الإيمان بهم اجمالا وبمن ورد ذكرهم في القرآن تفصيلا والتكذيب وترك الايمان بواحد منهم كالتكذيب بجميعهم والنبوة سابقه على الرساله وكلتاهما وهبيه لا كسبيه فكل رسول نبي ولا عكس وهم اعلم الخلق واعدلهم طريقه واكملهم خلقا واصدقهم لهجه ما لينت الشدائد منهم صلبا ولا وهنت المكائد لهم عزما نفوسهم عن الدنيا راغبة ونيران خوفهم من ربهم لم تزل متوقده ومدامع عيونهم لم تبرح مترققة ثم إن لهم النصر والعاقبة تمكن بعضهم من الدنيا فلم تتبدل لهم طريقه ولم تتغير لهم خليقة يقينهم بربهم باهر وتسليمهم له ظاهر أجر الله على أيديهم الآيات البواهر والتي على مثلها آمن الغائب والحاضر وانقلت معجزاتهم في قضاء اعمالهم إلا معجزة الدهر وشعار الفخر القرآن الكريم مضى عليه أربعة عشر من الزمان وإعجازه جديد وهرم شباب الزمان ورونقه إلى مزيد تقضت السنون والأعوام وتصرمت الليالي والأيام ولن يأتي أحد بسورة من نذنه ولو كان الجن والإنس بعضهم لبعض ظهيرا ماذا الحصد تاسع الإمام الرسل وإمام الرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان وصف الإيمان كما جاء في حديث إبراهيل في سؤالاته النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قال الايمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشده وجاءت هذه الاصول في القران الكريم قال تعالى ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبي قال سبحانه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا بين سبحانه الكفر هو كفر بهذه الأصول. فدل على الإيمان وهو الإيمان بهذه الأصول. إذا الإيمان بالرسل هو الأصل الرابع من أصول الإيمان. أركان الإيمان. ولهذا قال المؤلف ومن أركان الإيمان الإيمان بالنبيين والمرسلين وأنهم صفة خلق الله أجمعين. نعم لا بد من صيقل هذا. صفة خلق الله أجمعين. وقد أسس جميع الدين على التصديق من وثني بالله. نعم. من لم يصدق النبي فليس منهم. أساس الدين تصيق تصيق بالنبي لمن بالغيب وتصل الأنبياء والسديد قال المؤلف يجب الإيمان بهم و وبمن ورد ذكرهم في القرآن تفصيل يجب الإيمان إجبالا الإيمان بكل رسول ارسله على الله عليه علمنا أو لم نعلم وقد قص الله علينا في القرآن الكريم بعض أسمائهم وبعضهم أجمل قال ثلاث ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصوا عليك ورد ذكرهم في القرآن 25 يكبر في في سورة, في سوره الالعاب من قوله تعالى الذين امنوا ولم يسلمونهم بظلم ولئن لهم لا ولتلك حجتنا اعطيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حاكم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوبا كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوبا ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسين وزكريا ويحيى وعيسى واليس كل من الصالحين وإسماعيل وليسعى ويونس ولوطى وكلنا فضلنا على العالمين وفي سوره النساء قال قال إنا أحينا إذك كما أحينا إلى نوحيه النبينا من بعده فأحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان سليبان داود زمورا وهود الله لا وهود ونبينا ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فهم خمس عشرون نؤمن بهم تفصيلا يعني بأسماعيل ونؤمن بأن الله تعالى أنبياء ورسل لا يعلم أسواه عددهم إلا الله وكذلك كتب فكتب ونزله نؤمن بها إجبار وتفصيل نؤمن بأن الله تعالى كتب وننزلها على أنبياء كلها هدى ونور لهدايه الناس لا علم أسواه وعدلها إلا الله ونؤمن تفصيلا باسماء الكتب التي ورد ذكرها في القرآن الكريم وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن والصحوب الرأي وصحوب الرسل هذا الإيمان سيجمالا والإيمان تفصيل ما ذكر السهم القران من الرسل نؤمن به وكذلك ما ذكر من الكتب نؤمن به تفصيل وما نذكر به إجمالا قالوا التكذيب والتكذيب وترك الإيمان بواحدة منهم كالتكذيب بجميع نعم من كذب رسول الواحد كذب بالجميع لأن الرسل متضامرون فالمتقدم فشر بالمتاخر و صدق المتقدم و به ولهذا جعل الله تعالى تكذيب الرسول تكذيب كما قال في سوره السوره كذبت قوم نوحهم و نوحهم و نوحهم و نوحهم و نوحهم و نوحهم و نوحهم كذبت قوم و نوحهم وقال في هود كذبت و نوحهم و نوحهم كذبت ثمود المرسلين وهم جاءهم كذبت قبروته المرسلين كذب اصحاب الايثار المرسلين ثم كذب واحد فقد كذب الجميع ولهذا قلت والتكذيب وترك الايمان بوحدهم وكتبتهم بجميعهم والنبوه سابقه على الرساله كيف النبوه السابقه على الرساله يعني من جهة يعني ان ادم ان ادم مثلا نبي والشيخ نبي ثم هو والاصول بعثه الله الى الارض بعد وقوع الشرك ونوح فسبقه انبياء من هذه الجهه يعني ان النبوه سبقت على الرساله قال وكلتاهما وهبيه ذلك سويه كتابا النبوه الرساله وهبيهه هبه من الله لا السويه ليست مكتسبة خلاف وقصم ذلك الرد على فلاسفه الذين يقولون ان النبوه كسب يمكن يكسبها كسبا صنعة من الصناعات، من سير يستطيع أن يروض نفسه ويحصل على النبوة. فقال بعضهم أبرهود وأضربه إن إن النبوة ليست مفتوحة عليها، هناك ما هو أعلى منها وهي ولذلك زعم بعضهم أنه أنه أفضل من الأنبياء والرسل وأنه أتي الفلسفة. فقال إن النبوة فلسفة خاصة النبوة. هذه نبوة العاد النبوة العاد هو الفصل الخاص، فالنبي هذا نبي العاد، هو الفصل نبي الخاص، والنبي الخاص أفضل من نبي العاد. وكفر هؤلاء فوق كفر الذين قالوا لن لن نؤمن حتى نتبع ما عرضه رسول الله. يقولون أن النبوة ليس يمكن يحصل على الإنسان بالكسب، بالتبرير ويبرد الإنسان نفسه وعود نفسه. و يروض الإنسان نفسه وعنعزل عن الناس يمكن يحصل على النبوة هكذا قال هذا من أفضل الله النبوة هبة من الله النبوة هبة ليست كسفك الانسان الإنسان ولكنها اختصاص الله تعالى برحمته رحمته يشاء فضل الله فكل رسول النبي ولا عكس كل رسول أرسله الله إلى أمة فهو نبي وليس كل نبي رسول وقد يكون نبيا يكلب العمل بشريعه السابقة ولا يرسل إلى, الى قوم كفار الرسول الذي يرسل الى امه كفار فيؤمن به بعضهم ويرد على البعض دعوته بعضهم والنبي يرسل الى قوم مؤمنين يكلب العمل بشريعه السابقة كالانبياء الذين جاوبوا على موسى كلهم بالعمل بثلاثه داود وسليمان سليمان وزكريا ويحيى كل هؤلاء كلهم بالعمل بالتوراه حتى حتى بعث الله عيسى قال وهم اعلم الخلق واعدلهم طريقه اللي اوصفوا الرسول لا شك اعلم الخلق واعدلهم طريقه واكبلهم خلقا واصدقهم لهجه ما لينت الشدايد منهم صلبا ولا وحنت الوكايد لهم عزو نفوسهم عن الدنيا راغبه نعم ونيران خوفهم من ربهم لم تزل متوقده ومدام عيونهم لا تبرح مترققه سجع هذا ثم إن لهم النصر لا شك، العافوة المتقين إن لنصر نصر والذين هم في الحال الدنيا ويمقر تمكن بعضهم من الدنيا فلم تتبدل لهم طريقه، ولم تتغير لهم خليقة مثل زاود وسليمان أضاهم الله أبوك والنبوة جميعا ومع ذلك قال الله لما ذكر أنه آث سليمان صخر له الشياطين واعطاه ريح اراد له عند هذا زلفا او حسنا يقينهم بربهم ظاهر وسيسهم له ظاهر اجى الله عليهم الايات البواهر والتي على مثلها اامر الغايب والحاضر موسى اعطاه الله على العصا واليد والدم والله والطوفان عيسى اعطاه الله يولد اتبا ولا بسوح لوثبيل الله وفي الحديث ما بعث الله من نبي الا اتاه الله يعني من ما على مثه آمن البشر وإنما الذي هو وحيا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يا كل نبي أوتي من, ال... من ما على مثه آمن البشر معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم خالي لها القرآن الكريم قال وانقلت معجزتهم بطلاء عمالهم موسى انتهت موسى الموته اليت العصا وكذلك عيسى إلا معجزة الذهر الشيئ والشاعر الفجر القرآن الكريم فإنه بقي باقي إلى يوم القيامة حفظ الله والله عليه الله تعالى سأل الزمان وإعجازه جديد وهرم شباب الزمان ورونقه إلى مزيد سجع تقلت السنون والأعوام صرمت الأيام ولا أحد بسورة بسورة مثله ولو كان الجن ورسول الله صلى الله تعالى تحدى البشر أن تقول بسورة مثله ولما تقول بسورة لم يكونوا في رب ما نزلنا على أدناه فأتوا بسورة مثله تحداهم أن يقولوا بسورة مثله فعجز تحداهم ان ياتوا بعشر سور فقالوا بعشر سور مثل هذا تحداهم اولا ان ياتوا بالقران مثل القران فعجزوا ثم تحداهم تحداهم ان ياتوا بعشر سورة فعجزوا ثم تحداهم ان ياتوا بسورة فراج قال تعالى قل لا يستهوي سبعه الاسوا على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم البعض الله نعم قال الفصل العشرون. ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الرسل حفظ الله أنبياءه بحفظه وعصمهم في ظواهرهم وبغاطنهم فالكبائر والدنايا في حقهم ممنوعة والصغائر إن وقعت فهي نادرة مغفورة يستحيل عليهم مطلقا الكذب والخيانة والسهو والنسيان في أمر البلاغ والرسالة ويجوز في حقهم الحياة والموت والصحة والمرض والغنى والفقر والاكل والشرب والجماع والنوم وانجاب الذرية وسائر الاقدار الكونية والاعراض البشريه والتي لا تنقصر رتبهم الغريه واولهم نبوهه ادم ونوح اول المرسلين ومحمد خاتمهم عليهم الصلاه والسلام اجمعين ومنهم طائفه مخصوصه وبالعزم موصوفه اسماؤهم مجموعه في سورتي الاحزاب والشورى وافضلهم على الاطلاق ختام الرسل باتفاق وكل تفضيل باعث التعصب أو التنقص لرسل الله فهو ممنوع وهم إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم متعددة والأنبياء اختصوا دون البشر بالوحي والعزمة ولا تنام قلوبهم ويخيرون عند الموت ويقبرون حيث يموتون وهم في حياة البرزخ في قبورهم يصلون ولا تاكلوا الارض واجسادهم وهم مكرمون اقام الله ببعثتهم الحجه واظهر بسيرتهم المحجه واعلى بهم منار التوحيد واصلح برسالتهم احوال العبيد وكل نبي, وكل نبي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالايمان به اخذ عليه الميثاق وصفته صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أنه يضع عنهم إصرهم ويفك عنهم كل وثاق نعم الله فيما يجب ويجوز ويمتنع في حق الرسل قال حفظ الله أنبياءه بحفظه وعصمهم في ظواهرهم وبعاطلهم فالكبائر والدنايا في حقهم ممنوعة والصغير إن وقعت فينادرة مغفورة يستحيل عليهم مطلق على الكذب والقيانة والسهو والنسيان في أمن البلاغ والنسابة الآن الأنبياء والرسل معصومون معصومون عن الشرك هذا ما يعني التفصيل هذا قد يكون اولى مما ذكره ما. الأنبياء والرسل معصومون عن الشرك هذا واحد ثانيا معصومون عن الكبائر. ثالثا معصومون عن الخطأ والغلط فيما يبلغون عن الله عز وجل وهذا معصومون معصوم عن الشرك وما قلت ولينا الشرك فلا يحبط أن نعملك هذا شوط لبيان مقادير الأشياء وإلا فهو على المعصومة الشركة لم يكن معصوم عن الشرك معصومون عن الكبائن خلافا من تحريف الذي هدو نصره في التوراة في الكرون الانبياء انهم فعلوا كذا ولا بالله ينسبون اليهم العظائم الى يعقوب وغيره ويترون انهم فعلوا كذا وفعلوا كذا ولا ينسبون اليهم الزنا او وينسبون... قبحهم الله واغضهم الانبياء معصومون عن الشك معصومون عن الكبائر، معصومون عن الخطا والغلط في تبليغ الرساله ما يمكن غلط كذلك ايضا الايه فعلوا على الكذب هذا لانهم معصومون عن عن الخطا في تبليغ الرساله معصومة على الكذب والخيانة والسهو والنسيان خاص في أمر البلاء وإلا فقد ينسى الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في إحدى الثلاثة وعليه ونسي فالركعتين ولما سمع قال النقرة قال فقد ذكرني ايه النسيت وقال إنما أنا بشر انسى كما تنسى فاذا نسيت تذكرون إذا النسيان يجوز على الأبيان لكن النسيان في أمر البلاء تبريغ الرسالة معصوم الخطا والغلط ليس في ذبذب النفساء والكذب والخيانه نعم يعني هذا الكذب والخيانه اهلنا كبائر ومعصوم عن الكذب والخيانه ويجوز في حقهم الحياه والموت نعم يحيون المتوسطه والمرض والغنى والفقر والاكل والشرب والجماع والنوم ينوم بشر وانجابوا ذرية قال الله تعالى ولنبيه ولا ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريا وسائر الاقدار الكونيه يعني كلها والاعراض البشريه لانه بشر والتي لا تنقص لا رسبهم العليه الامراض الاسقام و اولهم نبوه ادم نبي الى بنيه و نوح اول المرسلين لان نوح اول الرسل لانه نوح بعث بعد وقوع الشرك ولأنه أرسل إلى البنيه وغير بنيه. آدم نبي أرسل البنيه لكن ما وقع الشرك. ولا أرسل للبنيه ما في غير بنيه. وكذلك كشيء. ثم نوح وقع الشرك في قوم نوح. لأن الناس كانوا على التوحيد عشرة قرون. كما قال معبس وما كان رسول الله منثوا واحداً. فاختلافوا. قال كلا بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد كلهم على. السنة. ثم وقع الشرك في قوم نوح. فأرسل الله نوحا فكان أول مرسلين بعد وقوع الشرك ولأنه أرسل إلى بنيه وغير بنيه بشلاف إعادة فإنه أرسل إلى بنيه وحلى ومحمد الخاتم وهم عليهم الصلاة ومنهم طائمة مخصوصة وبالعزم والصفة أسواهم مع يعني مقصود هذا أولي العزم الخمسة العزم الخمسة منهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ثم أولي العزم لأن لهم من قوة تحمل ما ناس لغيرهم قال ذكر الله في آياتين في سورة الأحزاب واذا خذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى الورق فأخذنا منهم ميثاقا وفي على وفي سورة الشورة قال شرع لكم الدين ما وصى بي نوحا والذي اوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقد أمر الله نبيها أن يقتدي بهم وأنصبر كصبر فاصبر كما صبر أول العزم الرسل ولا تستجديه هذا العزم خمسة وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم يليه جده إبراهيم ثم موسى الكريم ثم نوح وعيسى ثم بقية الرسل ثم بقية الأنبياء ثم الصدق ثم الشمال ثم الصالح قال وكل تفضيل باعثه التعصر وتنقص الرسل فهم ممنوع نعم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيروني او لا على موسى لما اختصم مسلم ويهودي فقال اليهودي ولد الصفا موسى على العالمين فغضب الصحابي ولطمه ولطمه في وجهه فذهب يشتكي للنبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان صاحبه قد لطب وجهي فاستدعه النبي موسى قال يا رسول الله قال ولد اصطفاء موسى فغضبت فقال لا تخيرون او تفضلون على موسى فان الناس يبعثون يوم وفي الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من افسد فاذا موسى اخذ بقائمه المقام العرش فلا ادري افاق قبلي ام جزء بصاقه يوم القيامه وقال عليه الصلاه لا لا تفضل على موسى ولو لبثت ولو في السجن كما لبث يوسف لاجلت الداعي ومن قال انا خير يوسف لمثله فقد كذب قال العلماء علوم النبي يوسف ولكن اذا كان التفضيل بعثه التعصب فهو من بعد التعصب او الهوى والانبياء اختصوا زنا البشر بالوحي والعصمه وهم اخوه لعلاه الدين هم واحد وشرائهم متعدده اخوه لعلاه الاخوه لعلاه هم, هم الاخوه من الاب الاب واحد والامات متعدده ومعنى ذلك ان الاخوه لعلاه دينهم واحد هذا يمثل الدين الاخوه لعلاه ابوهم واحد هذا يمثل الدين الدين واحد العقيده واحده كل الانبياء اعثوا بالتوحيد النهي عن الشرك وأما الشرائع فهي مختلفة، لوابر والنواهي، وهذا تمثل الأمهات، الأمهات متعددة وشراب متعددة. هذا سالك كل جعل منهم شراسة ونياجه. هذا أخو العلاس الأب واحد والأمهات متعددة. ويقابل أخو أخوة الاخياف أخوة الأخياط الأم واحدة والأب متعدد. وأخو الأعيان هم الأخوة الشقاء الأب والأم واحد. ولن بأخو العلاس. دينهم واحد أسرائهم متعددة والأنبياء خصوا دون البشر بالوحي والأصوه نعم ولا تنام قلوبهم النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولا يتوضى فقيل ذلك فقال إنه تنام عيني ولا نم قلبي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضى نمه لا ينقضه ضو لأنه تنام عيناه ولا نم قلبي وهذا من خصائص النبي ويخيرون عند الموت جاء في الحديث أن كل نبي يخير عند الموت ويقبرون حسينهم يوم وان كل ابي يذهب في المكان الذي مات فيه وهم في حاز البرزخ في قبورهم وابحيا حياتهم البرزخيه اكبر من حياه الشهداء لكن ليس مثل هذا حياه الدنيا هم اموات قال انك بيت ميت, ميت. ولكنهم احياء حياة برزخية اكبر من حياه الابديه قال الله تعالى الشهداء اكمن حياه الشهداء قال الله تعالى الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا بسبب الله أمواتا بل احياء عند ربهم رزقون ولهذا الحياة اسم يرسم ولهذا هم الله أتماعته وأسدت زوجاتهم و... ولا يكلمون الناس يقول المؤلف وهم في حياة البرزخي في قبوله يصلون كلهم مصلون هكذا هذا في حق موسى موسى لما أسرئ بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى مقدس على البراق، مر بموسى وهو قائم ونصلي في قبله ثم لما وعرج الى السماوات وجد موسى السماء السادسه كيف ذلك هذا الارواح الروح الارواح لها شان تطير بسرعه وراه قائما معلوم ان جسده دفن وهذه الروح, الروح تاخذ شكل الجسد وجده قائما يصلي في قبره ولما عرج به الى السماء وجد موسى وايضا الروح تاخذ شكل الجسد لأنهم دفنوا كلهم ورعاهم في السماوات وكيف ذلك؟ روح إلا إسحاق إنه رفع بروحه وجسده وسينزل في آخر الزمان. فقولوا المولفهم في حياة البرزح في قبورهم يصلون هذا تعميم لجميع الأنبياء. هذا كل الأنبياء يصلون فيه. في ها في قبورهم هذا ورد في حق موسى والله اعلم ها كل كلهم الأنبياء يصلون في قبورهم. الله أعلم يحتاج إلى دليل هذا ولكن عندما جاء, جاء في حق موسى أن النبي صلى مر, مر به وقال وق دفع البراق قال لقي موسى قائما يصلي في قبره وهذه الروح جسد مدفون ولا تأكل أرضوا أجسادهم وهم مكرمون نعم جاء في الحديث أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وأما الشهداء فوجد بعضهم بقي جسدهم مدة طويلة على حاله. الله نوبش على بعض الشهادات اللي نوبشها. حرام والد عبد الله بن جابر نوبش بعد ستة أشهر وجد على حاله. لما خشنا أمر عليه الوادي ولا بجد فيه تغير إلا في, في أذنه. فيحتم قال العلماء يحتم أنه أنه, أنه تتبلا جسده بعد مدة وأنه كل كلما كانت الشهادة أقوى كان بقاؤه جسده في الأرض أطول. والنبي صلى الله عليه وسلم النار الأرض حرب الله على تاكل أن تأكل أجساد الأنبياء والمساة للشهداء على العالم الشهداء كغيرهم فقام الله بعثتهم الحجة وأظهر بسيرتهم ومحجة نعم قال الله تعالى رسلا مبشرين ومذرين لأن لا يكون الناس على الله حجة واعلى بهم منار التوحيد وأصحى برسالة محوال العبيد لا شك هذا وكل نبي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإيمان به وكذا عليهم ويثامر كما قال الله تعالى في سوره الحديث عن الله الله النبيين لما من كتاب وحكمه ثم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا, ولا تنصرونه قال ااقرب ثم اخذتم على, ل... على ذلك من صديق قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد هذا جعلنا ندخل الميثاق على انبياء لين بعث محمدا وانت حي لتؤمن النبه ولا وصفته انه يضع عنهم اسرهم ويفك عنهم كل وثاق هذا دل هذا جاء في القران قال تعالى في سوره في سوره الاعراف فاكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انه هدى اليك قال علا بيصيب بهم من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويعطون الزكاه والذين يؤمنون بالايات لا يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه له مفسوبا عندهم بالتوراة والانجيل يأمرهم بالعروف ويحلهم الطيبات ويحلهم عنهم الخضائف ويضعوا عنهم إسرهم على في كارفه نعم قال الفصل الحادي والعشون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه خص الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بختم النبوة والرساد قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ورسالته صلى الله عليه وسلم للناس كافة وللسفرين عامة قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولم يمت صلى الله عليه وسلم إلا واكمل الله له الدين وأتم عليه نعمة النصر والتمكين وأنزل الله عليه قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كما خصوا ربه بالإسرائيل والمعراج وجعل القمر لأجله في شقاق وجعل في ريكي وعرقي البركه والعلاج قال بدعوته يستقى الوفر وإليه قاد الشجر وعليه سلم الجمل والحجر نصر بالرعب, بالرعب مسيرة شهر سيد ولد آدم ولا فخر صاحب الشفاعة العظمى وحامل لواء الحمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم دلائل نبوتي زادت على الحد وشمائنه لا يأتي عليها العد فالإيمان به أول حقوقه مع طاعته واتباعه وتعظيمه وتوقيره ومحبته وميل القلب إليه والتحاكم إليه والرضا بشريعته وإنزاله منزلته من غير غلو ولا جفاء والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا نعم هذا الفصل الحادي والعشرين في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ختم نبوة والرساله فهو ختم النبي قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله هو النبي وقال علي السلام وطية خمسا في الوضع ستة لما عطوهن أحد من الانبياء قبل قال, قال ذكر منا قال وختم مبين النبي وختم مبين نبيين هذا من خصائص بخلاف الأنبياء قبله فانهم بعدها جاء بعدهم أنبيا لا يقال أنه موسى ختم ولا عسى ختم النبي هذا من خصائص النبي الثصائص الثانية أن رسالته إلى الناس عامة كافة وإستقلين عامة وكل نبي يبعث الى قومه خاص الدليل على ان رسالة النبي عامة يستقل الجن والنس العرب والعجم قالت وما رسلنك إلا كافة للناس وشير ونبيا قال وما رسلنك إلا رحمة للعالمين والتبارك الذي نزل فوقنا على عبده يكون للعالمين الذي. وقال ووُحِيَ إليه هذا القرآن يُنذركم به ومن بلغ وقال عليه الصلاة والسلام لا يسمع والذي يسمع بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمم يهودي ولا رسل ثم لا يؤمنون إلا دخلنا هذه زيادة على ما ذكر هذه الأدلة تدل على إيش عموم رسالة عليه الصلاة والسلام استقال الجن والإنس العرب والعجم قال ولن يموت ربي ونصي إلا أكرمن الله له الدين وأتم عليه نعمة النصب التمكين وأنزل الله عليه قوله اليوم اكملت لكم دينكم واتمت عليكم من نعوتي و رضيتكم دينا يعني هذه الخصائص ان الله اكمل له الدين و عليه نعمه النصر وأنزل عليه اليوم اكملت لكم دينكم واتمت عليكم من نعوتي و رضيت لكم الاسلام دينا من خصائصه ايضا ان الله خصه بالمعجزات بالاسره والمعراج المعراج اسري بالاسره معناه في اللغه السفر ليلا وشرعا السفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلا على البراق صحبه جبريل من مكه الى بيت المقدس والبراق دابه فوق الحمار ودون البغل اكبر من الحمار واصفر من البغل بيضاء خطوه مد ركبه النبي صلى الله عليه وسلم وركبه ومع صحبه جبريل خطوه مدى البصر يعني يرفع حافرة ثم نهايه البصرك الثانية يرفع بصر ونهاية البصر ولذلك قطع المسافة بين مكة وبيت المكة بين مكة وفلسطين كان الناس على الإبل يقطعونها في مسافة شهر شهر وقطع في مدة وجيزة ما يقرب الله أنه في ساعة أو ساعة ونصر الله أنه سرعة من سرعة الطائر مثل سرعة قطعها في مدة في مدة قصيرة ولذلك سنكر لما رجع عليه السلام وقال إنه قطأ إنه به بيت المقدس سيجعله يلحكون ويسخرون ويستهزئون ويصفرون ويصفقون قالوا انظروا يا يزعم أنه وصل إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ونحن نجلس مسافة الشام نقول صادق عيرنا أين هي ما أخبرهم عن عيرنا وقال وقصفنا بيت المقدس فكشف الله له فوصفها ثم عرج به عليه السلام مثل بالمعراج كهيئة المرقاة كانت الدرجه وعرج به من بيت المقدس الى السماء بين السماء والارض مستفتح خصبه اشعار ومع ذلك عرج به عليه السلام لهذه المدة واستفتح باب السماء الاولى عليها حراس وعليها ملائكه قالوا من قال محمد وجبريل استفتح قال من معه قال محمد قال غرفه قال نعم وجد في ادم ورحب به، ورحب بالنبي الصالح عليه ابن صالح ثم صعد الى السماء الثانيه فاستفتح وجد فيها عيسى ويحيى ابن الخاله ورحب به، اه رحب من النبي صالح والاخر الصالح ثم عرج الى السماء الثالثه ووجد فيها يوسف ورحب به واقرب الوثق معجل الى السماء الخامسه او الرابعه نعم وجد فيها وجد فيها هارون فرحب به اقرب بنوته ثم عجب السمع الثالثه رحب به ووجد فيها موسى ثم خرجوا الى سرى ووجدوا فيها ابراهيم فرحبوا وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح كلهم ثلاثه ادم وابراهيم قال الابن الصالح والذكر والاخ الصالح ووجد ابراهيم مسل ظهره رهو الى البيت العتيق الى البيت المعمور والبيت المعمور كعبه سماويه تحاكي الكعبه المشرفه لو استقرت استقرت عليها فاسد ظهره الى البيت المعمور لانه بان الكعبه الارضيه فاسد ظهره الى الكعبه السماويه ثم تجاوز السماوات والطباق و عليه الصلاه والسلام وفرض الله عليه كلمه الله بالنبي و استقرت خمسين الصلاه ثم تردد بين ربه و موسى حتى, حتى خفت الى خمس صلوات عليه الصلاه والسلام هذا من خصائص الاسراء والمعراج وجعل القمر الذي في السخط كذلك من معجزاته انشقاق القمر انشق القمر للصين نصف على جبل ونصف على جبل وقال لهم اشهدوا قال تعالى اقتربت الساعه وانشق القمر وجعل في ريقه وعرقه البركه والعلاج هذا جعل الله في, في, في جسده وما لمس جسده بركه كان الصحابه يتبركون بريقه وعرقه على ولما لما عنده ام سليم وكان بينه وبين محرمية علق سلست علقه وجعلته في قاروره وقال انه الاطيب والطيب عليه الصلاه والسلام وكان الصعب اذا توضى تقاتلوا عنده يكاد يتقاتلون ياخذون الماء واذا تنخم تنخم في ودي واحد منهم فذلك بها وجهه ويديه عليه الصلاه والسلام ولما حلق شعره في حجه الوداع وزع اعطها باطلحه يقسمها على الناس شعره شعره, شعرة تبركها به هذا من خصائص فلا يقص عليه غيره كما قال بعض بعضهم قال يتبرك بالصالحين هذا الخطأ هذا النوى وابنحه هذا غلط الصحابة لم تبركوا بي أبي أكر ولا عمر وهم أفضل الناس ولأنها لن نسائل الشرك هذا خاص ب صلصهم جعل فريقي وعرق البركة والعلاج وبدعوته يستقى المطر النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابهم القحر دعا والسسطة فسقهم الله وكذلك هذا الذي لما جاء وطلب الاستسقاء وهو يخطب الجمعة فدعا الله واليه انقاد الشجر هذا من المعجزات النبي لما أراد أن يقضي حاجته ليس عنده شيء ستره واتى بحجره فقال انقاد الشجره الثانيه فانقادت فلما قضى حاجته كل واحد رجعت الى مكانها هذا من ايضا من المعجزات كذلك سلم الجمل والحجر رجال دعائي اتى النبي وقال انه شكا إليه ان صاحبه يذيبه فقد من صاحب هذا الجمل وكذلك الحجر سلم عليه والطعام ووصل بالرعب سيرة شهر الحصائص سيد ولد ادم ولا فخر للخصائص صاحب الشفاعه السبعه العظمى التي عام وهي الشفاعة لها الموقف ان يقضى بينهم وجعل اللواء الحب يوم القيامه حبل اللواء الحب ثناء على الحد شمال البيت على العد الايمان به أول, اول حكم اول حكم الإيمان به ثم طاعته واتباعه وتعظيمه وتوقيره ومحبته وضمير القلب اليه والتحاكم اليه ورضا بشريعته وتصديقه في اخباره وامتثال اوامره في الاطلاق لكن داخل في القران وإنزاله منزلة منزله من غير علو ولا جفاء يعني ليس ربا ولا إله ولكنه بشر يسوع اكبر بشر والصلاة والسلام عليهم والسلام تسليما نعم